بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخلس فالجوار الكلس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إلاه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاعفا مأمين وما صاحبكم بمجمين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو علم الغيب بضليم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين مَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ